الله عز وجل بتقوى الله تطلب الرحمات وتُقضى الحاجات وتُدفع البليات ويتنزل النصر من رب الأرض والسماوات ألا فاتقوا الله عباد الله فإن من اتقى الله جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وتنزل عليه النصر بايسر الاسباب واذا كان العباد بامس الحاجة الى تقوى ربهم في جميع الاوقات بلا بل غناء لهم عن ذلك طرفه عين لان بالتقوى حياتهم الحقيقيه في الدنيا والاخره فانهم في ساعات المحن والشده أكثر حاجةً إلى تحقيق التقوى لله رب العالمين فهي أعظم عدةٍ لمنازلة الأعداء وأقوى سلاحٍ لمواجهة المخاطر ألا فلنتق الله جميعًا عباد الله ولنجدد التوبة لله رب العالمين ولنوقن أننا جميعًا مطالبون بتحقيق التقوى من الله علينا بتقواه وهيَّأ لنا أسباب طاعته ورضاه وجنَّبنا أسباب غضبه وسخطه إن ربي سميعٌ قريب أيها الإخوة المسلمون إن من أعظم مبتُليَّت به أمة الإسلام قديماً وحديثاً تلك الفرق الضالة المنحرفة المنتسبة زوراً وبهتاناً للإسلام وعقائدهم وأعمالهم وتصرفاتهم بعيدة كل البعد عن حقيقة الإسلام ومن هذه الفرق التي أمعنت في الفساد والإفساد وصارت مطايا لأعداء المسلمين قديماً وحديثاً فرقة رافضة الذين يخالفون اهل السنه في معتقدهم واصول دينهم فهم عياذا بالله يشركون مع الله الهه غيره ويدعون غير الله ويسالونهم قضاء الحاجات ودفع الكروبات بل يجعلون لائمتهم من المنزله ما لا يكون الا لله رب العالمين والله عز وجل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 ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزبٍ بما لديهم فرحون وهذا الإشراك بالله العظيم من أعظم ضلالات هذه الفرقة الضالة ثم هم بعد ذلك يشتمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويعتقدون أنهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم جميعا ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا يعد على الأصابع وتعظم المصيبة حينما ترى الرافضة يجعلون من أخص عقائدهم لعن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما ووجوب البراءة منهما وهما من هما هما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه في حياته وبعد مماته ما في قبره بل وهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وأما أم المؤمنين عائشة المبرأة الصديقة بنت الصديق المُبرَّأة من فوق سبع سماوات بكلام الله عز وجل الذي يُتلى إلى يوم القيامة فسبها بأقضع أنواع السباب من أوجب عقائد الرافضة ولهذا وغيره فدين الرافضة ليس دين الإسلام إنه دين الخرافة والدجل إنه دين عباد النار والمجوس والمجوس الذين قضى الإسلام على دولتهم وامبراطوريتهم لقد كان للرافضة موقف واضح موقفٌ واضح في مناصبة العداء لأهل السنة منذ القدم فهم يرون أهل السنة نواصب ويكفرونهم بالجملة ولهذا وقفوا مع أعداء المسلمين على مدار التاريخ فهم أعن الرافضة هم من ساعد التتار على دخول بغداد وإسقاط الخلافة العباسية وهم من كانوا يكيدون للدولة العثمانية ويعرقلون مسيرة جهادها وفتوحاتها وهم كانوا حلفاء المستعمر المحتل في بعض دول العالم, العالم الإسلامي في التاريخ الحديث ومنذ أن قامت ثورة إمامهم الهالك وهم يسعون بنشر باطلهم وبث معتقدهم تفريقا لكلمة الأمة الإسلامية وإضعافا لها وسخروا لنشر معتقدهم الشيعي الباطل إمكاناتهم ومواردهم على حين غفلة وضعف وتراخ من أهل السنة وكونوا لهم في بعض بلدان المسلمين ميليشيات حاقدة وطوائف مجرمة لا همَّ لها إلا زعزعة بلاد المسلمين والنيل من استقرارها وتبديل عقائد المسلمين ومعادات الموحدين وإحياء معالم الشرك ومظاهر البدعة وكان من هذه المليشيات الحاقدة التي رضيت لنفسها أن تكون أداةً للمجوس والصفويين فرقة الحوثيين في بلاد اليمن السعيد البلاد الإيمان والحكمة والتوحيد والسنة ومهد العروبة والحضارة هذه الفرقة الآثمة التي تنتسب للزيدية أتباع الإمام زيد رضي الله عنه ورحمه والزيدية منهم براء وإنما هم رافضة إثنى عشرية مرجعيتهم قم وولاؤهم لمعمميها وآياتها هؤلاء الحوثة لا يشكلون نسبةً تذكر في اليمن فالسوادُ الأعظمُ في اليمن إنهم هم إنما هم أهلُ السنة غرَّ أولئك الحوثة حلم أهل السنة وما عليه أهل السنة من العدل والإنصاف والبعد عن سفك الدماء والحرص على تجنُّب القتل وتعريض أمن البلاد للخضر فلجأ أولئك الحوثة الظالمون إلى تشكيل مليشياتٍ مسلحة وساعدهم في ذلك بعض الخونة من أهل المال والسياسة في اليمن الذين أنكروا الجميل وجحدوا المعروف ممن لفظهم شعب اليمن الأبي ومقتهم وكرههم فصاروا يبحثون عن مجد لهم وبكانه على حساب أرواح ابناء اليمن الشقيق وأمنه ووحدته واستقراره وكرامته فاختطفوا اليمن واستقووا بأعداء السنة والعروبة من الصفويين وانقلبوا على الشرعية في اليمن وضربوا بكل الاتفاقيات ونتائج الحوارات عرض الحائق مغترين بما سطوا عليه من سلاح الدولة وما مكن لهم أهل الخيانة والغدر فاجتاحوا فاجتاحوا صنعاء الإيمان والسنة وغيرها من مدن اليمن الشقيق ثم عاث أولئك المجرمون الحوثة في أرض اليمن فساداً دمروا أكثر من مائة وأربعين مسجداً وجامعاً ومدرسة لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه قتلوا أكثر من مائة وخمسة وثلاثين ألفاً وشردوا أكثر من ثمانمائة ألفاً من قراءهم ومساكنهم ونهبوا المقرات الحكومية واعتدوا على المنازل ودور التعليم والجامعات وأحرقوا المكاتب ودور العلم وقتلوا من خيرة ابناء اليمن من العلماء والعسكريين العدد الكبير وحصل من جراء ذلك كله خوف وقلق ونشر للذعر وسعي في الفساد والإفساد حتى صار اليمن حتى صار اليمن السعيد على حافة حرب أهلية تقضي على الأخضر واليابس بل لم يقتصر خطر أولئك الحوثة وشرهم على إخوائنا في اليمن الشقيق فأخذوا يهددون أمن المملكة ويتوعدون باجتياح لها كما صرح بذلك بعض المجانين والمهوسين منهم والمملكة العربية السعودية على الرغم من ذلك كله سعت بكل الوسائل السلمية لحل هذه المشكلة تجنباً للحرب الأهلية في اليمن والاقتتال بين أبنائه وتعريض وحدته واستقراره للخطر فطرحت المبادرات تلو المبادرات والتي رحب بها معظم ابناء الشعب اليمن الشقيق بكافة تياراته وأحزابه وتعاملوا مع الدعوة إلى الحوار والسلم تعاملاً إيجابياً وترفعوا عن أهوائهم وحضوظهم الشخصية سعياً لتحقيق مصلحة اليمن ووحدته واستقراره إلا أن أولئك الحوثة المجرمين أغلقوا كل أبواب الحوار وسلكوا مسلك الإفساد وطريق العنف والقتل والتهجير والتشريد والتدمير وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وتهديد البنادق والمدافع فما كان للمملكة العربية السعودية بعد هذا كله وهي ترى أمن اليمن في خطر وأمن اليمن أمننا وأهلها أهلنا لم يكن للمملكة العربية السعودية وهي ترى أمن اليمن وأمن أهله في خطر ووحدته معرضة للانقسام وأهله وقادته يستنجدون بجارتهم ويطلبون العون والمدد منها ما كان للمملكة العربية السعودية بعد هذا كله وهي ترى مع ذلك أمنها في خطر وتهديد إلا أن تستعين بالله الواحد القهار ثم بالمخلصين المحبين لبلاد الحرمين وتعزم أمرها لتعديب أولئك الحوثة المجرمين والله عز وجل يقول وإن استنصروكم في الدين عليكم النصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما إنما قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية إنما هو جهاد حق جهاد حق لردع الظالم الباغ المعتدي والأخذ على يد المجرم الأثيم جهاد من أجل دين الأمة وعقيدتها المعرضة للخطر من قبل الصفويين وأذنى بهم الحوثة جهاد من أجل الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين جهاد من أجل حماية الثغور وحراسة الحدود والمقدسات من, من أن تكون في متناول الصفويين المجرمين إن المملكة بهذه الحركة الحازمة الجازمة القوية التي أجمع أحرار العالم الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه من العلماء والدعاة والمفكرين والساسة والقاده على تعييدها ودعمها والتسارع والتسابق لنيل شرف المشاركة فيها لا تسعى المملكة في هذا إلى مصالح شخصية ولا مغانم مادية وإنما همها نصرة الحق ورفع الظلم والأخذ على يد الباغ المعتدي همها أن يعود لليمن استقراره وأمنه همها أن يمكن للصفويين أعداء القرآن والسنة أعداء الصحابة وأمهات المؤمنين أعداء الأمة بقاطبه ألا يكون للصفويين مكان وأن لا يمكن لهم همها أن يعود العمر في اليمن إلى الأمة إلى الأمة والجماعة والسواد الأعظم من أبنائه أهل السنة وليس لطائفة محصورة في كهوف جبال مران وإننا على ثقة من أن عاصفة الحزم والجزم التي فاجأت العالم كله ولقيت إجماعا لا نظير له من كافة الشرفاء وأهل العلم والفضل والديانة والساسة والقادة داخل اليمن وخارجه بأنها إن شاء الله ستحقق نتائجها في أسرع وقت تدك عروش الباطل وقواعده وجلقاً وعداء السنة في اليمن وخارجه دروساً لم ينسوها ليعود اليمن بعد ذلك كما كان اليمن السعيد يمن الإيمان والحكمة يمن العلم والعروبة والشهامة والوفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم المسلمين من كل ذنب وخطيه فاستغفره وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله اعز من اطاعه واتقاه ومذل من خالف امره وعصاه سبحانه النصر والغلبة لعباده المؤمنين الموحدين فقال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لا قوي عزيز واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وعلموا رحمكم الله أن النصر من عند الله وحده اعلموا أن النصر من عند الله وحده لا يحصل نصر الله بكثرة عدد ولا بقوة عتاد وإنما يحصل النصر والظفر أولاً وقبل كل شيء بصدق اللجوء إلى الله والاستعانة به وحده والاستنصار به سبحانه وتعالى فهو وحده بيده النصر والظفر والغلبة والتمكين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لقد حذر الله عز وجل عباده المؤمنين من الاغترار بكثرتهم وقوة عتادهم فقال سبحانه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا لقد كان صلى الله عليه وسلم في كل معركة خاضها مع الباطل واهله كان كثير التعلق بالله والتضرع بين يديه وسؤاله عز وجل النصر والمدد والتمكين ومبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك والالحاحه على ربه سبحانه وتعالى فألح عباد الله بالدعاء لربكم سبحانه دائما وأبدا وبخاصة في هذا اليوم الفاضل وفي آخر ساعة من بأن يكتب الله النصر لجنودنا البواسل وشعب اليمن الوفي الشقي على عصابة الحوثيين الرافضة المجرمين وأن يرد كيدهم في نحورهم ويجعل الدائرة عليهم ويكسر شوكتهم ويديل باطلهم إن ربنا على كل شيء قدير أيها الإخوة في الله إن هؤلاء الرافضة وعسيادهم في طهران وقم ما دخلوا بلدة إلا أفسدوها انظروا إلى ما صنعوه في لبنان وما صنعوه في سوريا وما صنعوه في العراق وما يصنعونه في كل مكان حيث ينشرون الذعر والخوف والهلع وتفريق كلمة المسلمين لقد عاش أولئك الروافض في ظل دول الإسلام المتعاقبة عاشوا ما خفرت لهم ذنه وما نقص لهم حق يستحقونه عاشوا بكرامة وعمن أمنهم محفوظ وعرضهم محفوظة وأموالهم محفوظة لكنهم لما تسلطوا على بعض بلدان المسلمين بدعم من الكفار سالت دماء اهل السنه على ايديهم نكلوا باهل السنه وهتكوا اعراضهم وما اخبار العراق وما تقوم به ميلياش الحشد الحشد الطائفي الشيعي وما يقوم به نصيريون واعوانهم من الحرس الثوري وحزب الله في سوريا ما اخبار ذلك عنا ببعيد ما اخبار عنا ذلك بعيد انهم يتاجرون بالاسلام يرفعون رايات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ولكن المقتول هم أهل السنة والذين تسيلوا دماؤهم إنما هم أهل السنة لقد حان الوقت ليكف أولئك الأوغاد الرافضة الصفويون وأذنابهم في العالم الإسلامي كله ليرعوا عن غيهم وباطلهم وإجرامهم إن أرادوا حفظ حقوقهم ومكانتهم ليكفوا عن استعدائها للسنة ليكفوا عن باطلهم وإجرامهم وإلا فإنهم ان استمروا على ذلك فإن حلم أهل السنة سينفد وحينها سيواجه أولئك الطرام الأراذل يلاقون ما يلاقون على أيدي أهل السنة دفاعاً عن حقهم المشروع نسأل الله عز وجل أن يحفظ أمة الإسلام في كل مكان نسأل الله عز وجل أن نوحد صفوف المسلمين في كل مكان وأن يجمعهم على التوحيد والسنة وأن يكسر شوكة أهل الباطل والبغي والعدوان إن ربي على كل شيء قدير هذا وصل وسلم رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله فقد عمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضى الله عنا اصحابي اجمعين خص منهم الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين ورضي الله عن امهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيه باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشركه والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم ابرم لامه الإسلام امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويدل فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عنه المنكر إنك على كل شيء قدير اللهم اظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل الاسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر جنودنا البواسل الذين يدكون عروش الظلم والبغيان والبغي والعدوان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم سدد سهامهم اللهم سدد سهامهم وصوِّب رميهم إنك على كل شيء قدير اللهم احفظهم بأمنك وأمانك اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام اللهم اكلعهم برعايتك وحطهم بعنايتك ورحمتك وردهم إلى بلادهم غانمين سالمين إنك على كل شيء قدير اللهم أعِد اليمن السعيد أمنها واستقرارها ووحدة كلمتها اللهم خلِّصها من اجرام المجرمين وبغي المعتدين الحاوثه الظالمين اللهم انشر على بلاد الامن امنها وسلامها اللهم انشر الامن والرخاء والسخاء على بلاد اليمن السعيد اللهم اجمع كلمة اهل السنه اللهم اجمع كلمة اهل اليمن على السنة والتوحيد يا رب العالمين اللهم جنبهم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ انفسهم اللهم احفظ اعراضهم واموالهم وممتلكاتهم اللهم صنهم بعنايتك ورعايتك إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا في الحوثة المجرمين عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اقل في الرعب في قلوبهم اللهم اقل في الرعب في قلوبهم اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم ومزقهم شر ممزق اللهم لا ترفع لهم رايه واجعلهم لمن خلفهم من أسيادهم في إيران وقم آية اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وايه اللهم اجعلهم عبره للمعتبرين ونكالا للظالمين اللهم شرث بهم من خلفهم اللهم شرث بهم من خلفهم اللهم شرث بهم, خلفهم اللهم, بهم خلفهم اللهم اجعل في عاصفه الحزم عزا للإسلام والمسلمين ونصرا لاهل السنه في كل مكان انك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بحفظك واكلنا بعنايتك اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ على بلاد الحرمين أمنها وأمانها وقيادتها وولاة أمرها إنك على كل شيء قدير اللهم عجب الفرج لإخوائنا المستغافين من أهل السنة في الشام والعراق وفلسطين اللهم عجب الفرج لهم والتمكين لهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم واعتدى عليهم إنك على كل شيء قدير اللهم إنهم مظلومون فانتصف لهم ممن ظلمهم إنك خير الناصرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد نفوض امرنا الى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مجرم باغ اثيم حسبنا الله ونعم الوكيل على كل معتد ضالم حاقد أثيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان ويتاذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعرضكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكره على ما آتي يزيدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون